وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدوا لي فيها مأمنًا على الطين فجعل لي صرحًا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النير ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين